أولئك الذين لعنهم الروم ومن ينعن الله فلن تجد له أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُرْكِ فَإِذَا لَا يُقْتُونَ النَّاسَ كِينَ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ سَخِطُوا بِأَن لَّمْ يُؤْتُوا أَجْرًا فَمَا تَوَائَيْنَا مُرْكَنًا وَمِنْهُم مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم فقال بي جنماسيو ان النبي نكفو بي ا وَنَمَا <تصفيق>